وبيئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفرن رأت نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغنى عنهما فخانتهما فلم يغنى عنهما من الله شيئا وقيل دخلا رَمَعَ الدَّاخِلِينَ وَبَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَأَتَ فِي الْعَوْنِ إِذْ قَالَتْ رَبِّ بَنِي إِمْرَانَ كَبِيتَ فِي الْجَنَّةِ وَنَجِنِي وَنَجِنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَرْيَمَ بْنَةَ إِمْرَانَ الَّتِي أحصلت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين